بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى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 فَلَمَّا فلما أتاها نودي يا موسى رَبُّكَ إني أنا ربك فاخلعن عليك 113. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 115. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري 113. ويسر لي أمري 114. وحلو العقدة من لساني يفقه قولي 116. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقُذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ 118. فلينقه اليم يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 119. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتاء كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فلنأتي بِسِحْرٍ بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مَكَانًا مكانا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 قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَوْ أَقَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبْنَاكُمْ فِي جُذْعٍ نَخْلٍ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 إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى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 أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا نُحَرِّقُهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا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 أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي ومن اهتدى